قال مالك من رمى صيدا او صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير انه لم فيه ان عليه جزاء ذلك الصيد لان الله تبارك وتعالى قال وإلى حلقه فصاده ومن لم يقف فقد بقي عليه مسك الصيد والنسي يقول مالك رحمه الله محرم حرم عليه الصيد وامسك يده جاء من عرفات مزدلفا منا رمى الجمرات حلق رأسه نعره هدية بإيش اللي بيجي عليه طواف الافاضه وقبل أن يفيض وقبل أن يأتي بطواف الافاضه خرج إلى عرفات تمشى فوجد صيدا هناك وجله في الحل ولا لا ها؟ في الحل غيره له أن يصيد ولا لا له فإن صاده هو نقول هذا خلاص رمى الجمرة حل له الصيد ولا حرم لا زال الصيد حراما عليه لا زال الصيد حراما في حقه لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وإيش فإذا حللتم فاصطادوا والذي لم يفض بالبيت هل حل كل الحل ولا بقي عليه من آثار الإحرام تحريم النساء هل يجوز ان يطأ زوجته لا حتى يطوف بالبيت هل يجوز له ما استطيب لا الطيب تابع للنساء اذا لا زال في دائرة الاحرام تحت شعار الاحرام اذا لا يحق له ان يصطاد لانه لم يحل الحل كله ولذا ينبه مالك رحمه الله عليهش على هذه الجزئية